وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والثلاثين من بلوس العقيدة لازمنا في موضوع الإيمان بالرسل وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدليل الثالث على الإيمان بالرسل وهو ما ورد في الكتب السابقة السماوية من بشارات بالأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واليوم ننتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة على صدق إرسال الرسول ونبوة الأنبياء فالدليل الثاني هو الاستدلال بالمعجزة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد النبي فحوى الرسالة وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والأدرهة النقلية الأخبار الصحيحة التي وردت في الكتب السماوية، واليوم الدليل الرابع هو المعجزة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد النبي. لقد علمنا من تاريخ الأمم أن كل أمة جاء فيها رسول يدعي نبوة كانت تطلب منه دعما على صدقه. ومن حقها أن تطالب بهذا البرهان إن لم يحصل لها العلم بنبوته من طريق العفر وذلك للتثبت من صحة نبوته يشهد بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا لأرتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ وَحِيًا أُوْحِيَ إِلَيْهِ فَأَنَا أَرْزُ أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعًا يوم الْقِيَامَةِ يعني كل نبي الله سبحانه وتعالى أيده بمعجزة تثبت لقوله أنه النبي ما المعجزة؟ المعجزة أدرم ممكن عقلا على علي رزقه سيقول ربي اهانا على كل حينما ينكشف الغطاء يذوب العزل يذوب الانسان خيرا من الله عز وجل لان النبي اعطاه الله عز وجل هو علم الحكمة لذلك الامام الغزالي قال ليس في امكاني ابدع مما اعطاني اي ثاني دقيقة جدا في هذا الموضوع قال تعالى ولن شاء الله لانتصر منه ولكن فيبلوغ الرجل وضعفهم ضعفاً والذين قتلوا في سبيل الله فلا يُذل أعمالهم. يعني لما الله عز وجل لديه جيش محارب، لديه بمرض طاعون، لديه بزلزال، ببركان، هذا انتصار من الله مباشر، بس الناس ما أجر. أما لما لما بيكون المؤمنين في الله عز وجل كان, كان بالإمكان أن يفوح بهم صيحة واحدة سيداتهم جميعهم خامدون هذا شيء من قدرة الله عز وجل كفار قريش حينما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. أليس في الإمكان أن تكون صيحة واحدة تقضي ذن جميعا فإذا ذن خامدون لكن هذا هؤلاء المسلمون عند ايضا نائج على الابتلاء تعطل. تعطل الابتلاء. لكن صبح بالكفار ان يحارب المؤمنين وعدت المؤمنين على الشجاعة فاندفعوا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا النفر على ايديهم من اجل ان يفع خلق فتنة وسبب إلي إذا ول ولم يشاء الله أن تفر منه مباشرة ولكن لبني وبعثه بالبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلول ذل أحمق إن عبد رجل ممكن يهيك من كل مشكلة ممكن يعيش بمكان نفي لخصوقة أيضا بس ما له أجر الخصوم موجودين ومرعوبة من ينتقل من يستلي هناك من ينقل الأراجيس وهناك من يشوي السمعة هذا كله من أجلي أن تركع الضباه عز وجل أن تطلب وأن تجاهد وأن تقدم كل ما تندكي الأجلي هذه الدعوة لذلك أبا عز وجل كان مبكين أن يخلق ونذر يعلونه السلام والسلام والسلام والسحارة والسلام بالدول هذا أي أبو جمل وأئلة صفات الكفر كان من الممكن أن يحتقروا في زمن آخر، لكن خذوا بمع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يظهر سبق النبي، أذكِر، أذكِر وما صبُك إلا بالله، أما في العرب، تمر على قتله، حتى خرجوا بالمكة. et ona estirim. Şöyle aradık. İnsanın diyor من الممكن، لكن ما عد بأجره. والدليل النبي الكريم، الله عليه كم لاقى من كفار قريش ملاقى؟ كان تحمل من المعارضة؟ ذهب إلى الطائف، استقبله أمر الطائف، شرب طقان، يعني سلموا دينه، وعادوا عليه دعوته، وأهل يقصدون غبيه. صر وصاب، يا محمد، أتحب؟ ومشيئة لأطبقت عليه من أخشبين قال ما يا أخي. الله ما اهزي قبلي فإنهم لا يعلمون ما دل المشي بالمكة إلى الطائس إلا من زار هذه الأمكان شوء مثل خيال إنسان يمشي مشي بالبلاد الحارة بالمكة إلى الطائس مشيا ليصل إلى قوم يشفلون دعوتهم والي عارضون منهم هذا هو الأجر آية ثانية ونبلوكم حتى نعلم البرجانبين منكم مستادرين ونبلو اخباركم في الواحد ايام بيكون في بارقة مالية ايام بيجي مراد شو بيحتي يا ترى يا رب يا انا ساعة الانتحان رسل اما النعمين شابت يا على كل حال الذي عليه الصلاة والسلام كان اذا جاءت انه وفق ما قال الحمد لله الذي بالنعمة ذاته مصالحة وإذا جاءت الأمور خلافة يريد كان يقول الحمد لله على كل حال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت لأجري المؤمن إن أمره له خير إن أصادته سراء شكر، فكان ذلك له خير وإن أصادته ضراء صبر، فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن كن الأحبة إن جار وإن عدل فليس لي عنهم معدل وإن عدل وإن الله وإن في حبهم كبير باق على لدهم راط بما فعل إن لم يكن بك على لفوت السماوات والأرض من ديره من من ديره من من الابتلاع كما قلنا بالحسنات والسيئة يعني في اتوقهم اي سن خاطر الابتلاع تغطي لمرضنا تبتلع بصحة تبتلع بيننا اضمع الزوجي القاد وبدو ناغروا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بدو ناغروا بالحسنات والسيئات وعلى من يرجعون فإذا الواحد بحبوحة صحة قلبة بيتر لازم الحالي محسن هذا النفس الابتلاء هل تذهب إلى مجلس العلم أن تؤثر وأن والثمرة وبشر الصعبين لقطة الثمرة يعني إذن كان الكمية قلت يتقع طبعا هذا رقص والأنفس قد يموتوا قد يموتوا إذ بغال على أبي ماذا يفعل في إنسان بجل في إنسان بصبر طرعا الذي لا يصبر تكونت يعرفه بأحذر تبني إبراهيم توفي النبي الكريم دمعت عينه عينه فقال أصحابه أتبك يا رسول الله؟ قال إن القلب رحضا وإن العين تلم ولا نقول ما يخطب ظنوا أن الشمس كثفت لموت إبراهيم حين نعلم النبي عليه الصلاة والسلام وابد قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينبلي أن تلكثفان لموت واحدا من خلق سوفوا الواقع سوفوا البعض الفكر العلمي هذه آية الكلمية لا علاقة لها لموت واحد من خلق وكان واحد بلد سبع أو بلد مكان طبعا هذه كرامه الله قال لا لا علاقة لها الإنسان كلما كان مع الحقيقة كان أعلى في نظر الله عز وجل آخر آية جعلنا ما على الأرض مدينة لها ليدورو ليدورو أجر الأحسن عمله كمان زخارف الدنيا يأتي أماكن جميلة في بل بلاد جميلة يعني منتجعات يعني في مزارع في مركبات سخمة في طائرات خاصة في أخوة في البحر في يعني جزر في بعض المحيطات مشتاب إلا اشترى جزيرة لكابلها هذا أونسيس كان أغنى العالم وينه من الآن فهذه هذه الزيمة وهذا وهذا المال العريب وهذه المتع هذه عند الله ناقي مثلها والجليل يأتي الموت سيمهيها ثم لازلنا في, في موضوع الابتلاء يعني علية ال... ريزيزنا على هذه الأرض أننا مبتلون أخر بحث في أداب النكاح أنه على البرجة لاجبات تجاه زوجنا من هذه الواجبات على البرجة طاعة الضيج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه يعني أولا لازم على الزوج أن تكون على زوجك فيما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج أخبار كثيرة قال عليه الصلاة والسلام أجل ممرأة ماتت لزوجها عنها راض دخلت الجنة سمن الجنة أن يوجد الزوجه صبعا الصالح خلق زوجته وقال سن الله عليه وسلم إذا سلت بمرأة خمسة وصامت شغرة وحكظت نفسها لأطاعت زوجها دخلت جنة ربي دينها خم... أربع فقرات فقر. وقال عليه السلام والسلام من حقه أن لا تعطي شيئا من ذاته إلا بإذنه أن تصون نفسها لأن تكون مستورة لأن تجع تكليفه لما لا يكون سلقض الجامع في آداب المرأة من غير تطوير أن تكون قاعدة في قعر بيتها أيها مرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة وقالنا في بيوتكم لا عدمة في المغذية، يتم البيت عمل تشتت الشغل به، وتبدأ به وقت فراغي أفضل وعذابها المغزل أو التخليط في أب أولادها وفي أبها نفسه، لا تكثر من الخروج من البيت، وأن تكون قليلة الكلام لجيران، لا تدخل عليهم إلا في حال يجب الدخول. ما طلبناها عند الجيران، ولات ستأمين بالبيت هي عند الجيران. تحسب بعضها في قلبتي يعني زوجها وحضرته وتبحث عن حضرته في جميع أذوري، ولا تخرج في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه، ففي هيئة لا تعرف من هي محترزة ان يسمع الغريب صغطه او ان يعرفها بشخصه لألا تتعرف الى صبيق معنى في حاجاتها يعني الى زوجة الى صبيق فاتح محل فوت لعنده انا ومت فلان انا كذا يعني هذه مشكلة السنة أن لا يتعرف إليها أصدقاء زيديه ذلك تتذكر على من تظنه أنه يعرفها أو تعرفه من صلاح شأنها وجدور بيتها مقبولة على صلاةها وصيامها لأن استأذن صديق صديق بعنها على الباب وليس البعن حاضرا لم تستثل ولم تعاوده في الكلام غيراً على نفسها لبعض بلاد المغرب تقاليد عام انك اذا طرحت بابا وقلت فلان لا تسمح صوتاً نسائياً اطلاقاً ما كان السيط ضربات خفيفة على الباب يعني نحن هنا انتظر قليلاً اما مين من بباباً شو حدث مين حدث حتى انه هلا قل يا أنت صدق كل كلام وأن تكون قناعة من زوجها بما